قوم قوم ما خوان ب الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله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 أسأل أن محمد رسول الله حيا على Anya nam Love.